النشرة الإخبارية النشره الاخباريه رايه التوحيد شط الغيهب ابي التوحيد شط الغيهب وادحر الليل وشع كوكبا وانشر الحق بالرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت التاسع من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من ثمانية عناصر من الجيش والحشد الرافضيين وجاسوس في الفلوجة وديالة هلك وجرح من البكك المرتدين في الخير والبركة قصف مواقع لتنظيم القاعدة المرتدين بقذائف الهاون في قيفة البداية من ولايات العراق هلاك وإصابة أكثر من ثمانية عناصر من الجيش والحشد الرافضيين وجاسوس في الفلوجة وديالى من الفلوجة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف كما نجنود الخلافة أول أمس لعناصر من الحشد الرافضي المرتد بمنطقة النعيمية جنوب الفلوجة واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابة ثلاثة عناصر كما استهدفوا في اليوم ذاته آلية للحشد الرافضي المرتد في قرية المشحية شرق الفلوجة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها واستهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة أول أمس جاسوسا للشرطة المحلية المرتدة جنوب الفلوجة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكه وفي ديالى بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية للجيش الرافضي المرتد في منطقة الندى شرق بلد روز بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة عناصر كانوا على متنها كما استهدفت مفارز الاسناد أمس مواقع للحشت العشائري المرتد في قرية مياح شرق المقدادية بخمسة عشر قذيفة هاون ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد والمنه. ننتقل إلى ولاية الشام هلك وجرح من البكك المرتدين في الخير والبركة من الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة أمس من تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للبكك المرتدين على طريق الحوايج ذيبان ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها كما استهدف أمس حاجزا للبكك المرتدين في قرية معيزيلة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصرين واستهدف في اليوم ذاته عنصرا في استخبارات البكك المرتدين في بلدة ذيبان بسلاح الرشاش ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي البركة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أمس آلية للبكك المرتدين قرب قرية العطالة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك وإصابة من كان على ولله الحمد وإلى ولاية اليمن من البيضاء قصف مواقع لتنظيم القاعدة المرتدين بقذائف الهاون في قيفة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أمس مواقع لتنظيم القاعدة المرتدين في منطقة الحميضة بقيفة بقذائف الهاون وكانت الإصابة محققة نسأل الله الإثخان فيهم وأخيرا إلى البنغال بفضل الله تعالى نشر جنود الخلافة إصدارا مرئيا بعنوان والعاقبة للمتقين ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من ثمانية عناصر من الجيش والحشد الرافضيين وجاسوس في الفلوجة وديالا هلكا وجرح من البكك المرتدين في الخير والبركة قصف مواقع لتنظيم القاعدة المرتدين بقذائف الهاون في قيفة وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام إن تنهض به فهو والله السبيل المجتبى مجدنا فيه وفيه عزنا دونه نبقى غثا أن نصعق نصع الأعداء صعقم باللضاء ونداوي بالعواء من أبان ونداوي بالعوالي من أبان ديد شوط الغيبات وادحر الليل وشعري كوكبا وانشر الحق بارجاء الدنا ايقظ الشرق واحيي المغربا ايقظ الشرق واحيي المغربا